111. يقوف عليهم ولدان مخلدون 112. بأسواب وأباريق وكأس من معين 113. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون 111. ولحم طير مما يشتهون 112. وحور عين 113. كأمثال اللؤلؤ المكنون 114. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا 117. سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 118. في تدر مغبود 119. وطلح منبود وظل ممدود وماء 111. وفاتهة كثيرة 112. لا مقطوعة ولا ممنوعة 113. وفرش مرطوعة 114. إنا أنشأناهن إن شاء أبكارا 111. عربا لأصحاب اليمين 112. من الأولين 113. وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثموم وحميم 111. لا بارد ولا كريم 112. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين 113. وكانوا يصرون على الحمث العظيم وكانوا يقولون متنا وكنا 119. أولنا ترابا وعظاما أئنا لمبروثون 110. أو آباؤنا الأولون 111. قل إن الأولين والآخرين 112. إلى ميقات يوم معلوم